الفصل الثالث والأخير في الباب الثالث من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية التاسعة من الكتاب باب الردة من كتب السلف وفيه مبحثان المبحث الأول الشرك لا يجتمع مع الإسلام المبحث الثان غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه الفصل الثالث باب الردة من كتب السلف قال القاضي عياض الإمام المالكي فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر وكذلك من اعترف بالهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد انه غير حي او غير قديم وانه محدث او مصور او ادع له ولدا او صاحبة او والدا او انه متولد من شيء او كائن عنه او ان معه في الازل شيئا قديما غيره او ان ثم صانعا للعالم سواه او مدبرا غيره فلذلك كله كفر باجماع المسلمين وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزر عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بإجماع وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به مجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود السجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلات المتصوفة. ألف ناء المبحث الأول الشرك لا يجتمع مع الإسلام. غلت فانظر شرطة رحمك الله تعالى شرطة عندما تكلم القاضي شرطة رحمه الله شرطة عن الشرك الأكبر فحكم على صاحبه بالكفر وردة وإن كان صاحبها مصرحا بالإسلام ولم يذكر العلم بتحريمه وعندما تحدث عن كفر من استحل القتل أو الزنا أو الخمر وقفه على علمه بتحريمه لأن الأول نقض للتوحيد والعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر لديه وأنه منخلع من الشرك فمتبان عدم أنخلاعه من الشرك أو رجوعه إليه رجع القتال وارتفعت عصمة الدم والمال مرة أخرى بخلاف فرعيات الشريعة لأنه لم يدخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد فلذلك فهو أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي غير مقبولة بل حابطة ويغفر لمن أتى به كل ما هو دونه أي التوحيد إن شاء الله شرطة تعال تعالى شرطة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولقوله تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي لا تصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله هذا الفعل اي كفر بمجرد التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صياغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي عبادة غير الله لا تكون إلا من كافر ولا توجد مع الإسلام البتة بخلاف استحلال المحرمات فقد يكون صاحبها مسلما إذا كان نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام أو لم يكن المحرم معلوما بالاضطرار من الدين في وقته ففي هذه الأحوال يعذر بجهله استحلال المحرمات لأن الخبريات لا يكفر جاهلها إلا بعد النص والبلاغ بخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده تعريف الردة وأنواعها قال صاحب كفاية الأخيار أبو بكر بن محمد الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعال ولا ترتد على أدباركم وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام ويحصل طارة بالقول وطارة بالفعل وطارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فتذكر كل نبذه ما يعرف بها غيره أما القول فكما إذا قال شخص عن عدوه لو كان رب ما عبدته فإنه يكفر وكذا لو قال لو كان نبيا ما امنت به أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب الي من الله أو من رسوله وكذا لو قال مريض بعد ما شفي لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم استوجبه فانه يكفر وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله لأن يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور وكذا لو ادع أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادع أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع ومثل هذا واشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع وأما الكفر بالفعل كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جدا فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو أعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كاثرا والرضى بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال إذا عرف هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بافحش أنواع الكفر وأغلظها حكما قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه إلى قوله خالدون وهل تستحب توبته أو تجب قولان أحدهما تستحب لقوله عليه السلام أمن بدل دينه فاقتلوه والصحيح الصحيح أنها تجب لأن الغالب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب فإن لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. ألف ن المبحث الثاني غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه. قول انظر شرطه رحمك له شرطة إلى قوله أيضاً ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلى من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله فيقال فيها ما قيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معللاً ذلك بأن غالب الردة تكون عشبهة وهذا أيضاً ما قاله الإمام الطحاوي أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة وقال ابن قدامة مرجحا وجوب الاستتابة قال ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تأت عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه لأن عصمته قد زالت بردته ألف وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب قال قال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال لعله أن مرتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول الثاني وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الاطلاق التي صلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيرا ما تقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد وليس العلم شرطا في ثبوتها قال الشوكاني ولكن لا يخف عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعن ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا أه قال وما نقلته من أبواب الردة سابقا متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولولا خشية الإطالة لجأت منها بالكثير وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالما بتحريمها لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض همة هي واحد الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء مائة وست عشر اثنان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم شفاعة كفر اجماعا ثلاث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر اجماعا أربع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر 5- من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر اجماعا والدليل قوله تعال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل له فأحبط أعمالهم 6- من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعال قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة خمسة وستون ستة وستون سبعة السحر ومن الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر البقرة مائة واثنان ثمانية مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين المائدة 51 تسع من أعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهم السلام فهو كافر عشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون السجدة اثنان وعشرون ولا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجد والخائف إلا المكرها وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ألث نا قال وبهذا قد تم هذا الباب شرطة بفضل الله وكرمه شرطة وهو حكم الشرع في من أحدث ردة وبدل دينه بعد أن استقام على التوحيد والإسلام